الوفاء في العقود وما نهاهم عنه من استحلال شعائر الله والشهر الحرام والهدي والقلائد ثم بين سبحانه وتعالى النهي عن عما يكون في قلوب البعض من بغض من اعدائهم ان يتركوا العدل فيهم حتى ولو صدوهم عن المسجد الحرام فالاعتداء ظلم في كل الاديان وحث على عليه الاسلام بعدم ارتكاب الاعتداء والظلم ثم ذكر بعض بعض انواع الاطعمه فذكر من المحرمات من الاطعمه اشياء مخصوصه مثل المنخنقه بدايه الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهن لغير الله به هذه مذكوره في عده سور ثم اختصت سوره المائده بانواع اخرى حرمها الشرع مثل المنخنقه والموقوذ والمتردية والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصل وان تستقسم بالازلاء ثم ذكر انواع مباحة وهي اذا اتخذنا كلبا فعلمناه ودربناه كيفية الصيد فامسك لنا بعض الطيور فهذا جائز شرط الا يكون سبب موته او ياكل منه هذا الايه الكلب وكذلك ايضا طعام الذين اوتوا الكتاب اي اللحوم التي تقدم لكم من اهل الكتاب من اليهود والنصارى ايضا جائزه ثم اتم الكلام بان المحصنات العفيفات من اهل الكتاب ايضا جائزه للمسلم جائزة للمسلم ثم ذكر بعد ذلك بعض ما قص الله جل علينا من قصص بني اسرائيل مع موسى عليه السلام وكيفيه انهم امتنعوا عن دخول الارض المقدسه حررها الله عز وجل وطهرها من دنس اليهود ثم كتب الله عليهم ان يتيهوا في الارض حيارى أربعين سنه في صحراء سيناء حتى كتب الله لقوم موسى على يده موسى, موسى يوشع بن نون تحرير بيت المقدس من العماليق، ثم قص علينا قصة أخرى من بني إسرائيل ما كان من, من ابني آدم عذرا من ابني آدم حينما حمل أحدهما الحسد على قتل أخيه فقتله وبينا لنا سنة الدفن حينما بعث الله عز وجل رابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه وبعد أن قتل واحد وسن القتل لأهل الأرض فكان عليه الوز إلى يوم القيامة فقد حمل الله عز وجل عليه الوز إلى يوم القيامة ثم كتب أنه من كان حريصا على قتل إنسان واحد فكأنما قتل الناس جميعا ومن كان حريصا على إحياء نفس واحدة على أحياء نفس واحدة فكأنما احيا الناس جميعا ثم ذكر أن الذين يخرجون على الناس في الطرقات فيقطعون الطرق فيأخذون الأموال ويقتلون الأرواح ولذلك ذلك ذكر لهم هذا الجزاء العظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذه العقوبات ليست عقوبة لشخص واحد ولكن بيان لكيفية حال هؤلاء قطاع الطرق فإذا خرجوا فأخذوا المال فحكمهم أن تقطع أيديهم واردلوا من خلاف فإن خرجوا وأخذوا المال وقتلوا الأرواح فحكمهم أن يقتلوا ويصلبوا وإذا خرجوا فلم يأخذوا المال ولم يقتلوا الأرواح ولكنهم روعوا الآمنين و. فازعوهم فهؤلاء ينفوا من الارض حكم حد الحرابه او قطاع الطرق ذكر في الايه عده عقوبات اما ان يقتلوا او يصلب وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينفوا من الارض عده عقوبات فهذه على كيفيه الجنايه التي ارتكبها قطاع الطرق فإذا خرج هؤلاء القطاع كما نرى فروع الناس وفزع فلم يجعلوا الناس يمشون في هدوء وطمانينه فهؤلاء حكم ان ينفوا من هذا المكان اما ان خرجوا فاخذوا اموال الناس وابقوا على حياتهم فهؤلاء حكمهم ان تقطع يديهم وارجلهم من خلاف يد اليمنى معرته من قدم فان لم ينتهوا فيؤخذ يدهم اليسرى مع رجل تمام ثم اذا خرجوا فاخذوا المال وسلبوا الارواح اي قتلوا الناس فحين ذلك يقتل ويصلب ويكون عبرا لغيرهم فهذا فيه انتهاء لهذا الترويع الذي يحدث للناس وانتشار البلطيئه ومثل هذه الامور فقد حكم الله ولكن اذا قام هؤلاء القطاع بهذه الجرائم ولم نقدر أن نملكهم في الحال فنقيم عليهم الحد ثم جاءوا إلينا أو جاءوا إلى الحاكم تائبين فلا يؤخذوا بهذه الجناية ولكن ترفع عنهم لأن الحد إذا وصل الحاكم يجب أن يقيمه فلا شفاعة إذا وصل الحد إلى, إلى الحاكم أما إذا لم يصل وتابوا فإن الله غفور رحيم ها؟ حتى لو قتلوا وهذا أيضا كما جاء عن بعض الصحابه انهم رجل من الصحابه اخذ فقتل وسلب المال ثم اراد ان يتوف جاء الى علي بن أبي طالب فاراد ان ياخذ يشفع له بعض المهاجرين والانصار فابوا من اعظم الجنايه فذكر ذلك لعمرو بن سعيد فذهب إلى علي بن أبي طالب وقال له يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون في الأرض ويسعون في الأرض فسادة قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وزوموا الخلاف أو ينفوا من الأرض قال فإن لم نقدر عليهم وتابوا من هذا الذنب قال تاب الله عليهم وليس عليهم شيء قال هذا فلان قد جاءك تائبا فقال قد عفونا عن ذلك والحد واضح إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم ثم ذكر بعد ذلك حد السرقة والفرق بين السرقة وقطع الطريق قطع الطريق جناية عامة جهرا جناية جماعية جهرا أمام الناس أما السرقة فجناية خفية ولذلك من شر السرقه ان تكون في ربع دينار او ثلاثه دراهم تمام ربع دينار والدينار من الذهب اربع اربع جرامات وربع فلما يكون عندنا في ربع دينار اسم الاربعه تمام او ثلاثه دراهم ويكون من حرز ما يكونش واحد مثلا نايم وسايب المحفظة في جنب في ريحه كده ال... في ريح المخال فده ما يسمىش حد سرق خلاص الحرز ايا كان الحرز انت قافل حط في خزنه حط في محفظة حطتها في كيبك اي حاجة المهم ايه تسمى حرز اي شيء يصوم هذا الماء تمام وان يكون مالا متقومة متقوما فاذا سرق خمرا او ميتا وارزلك فهذا ايه وان وصل لايه عند بعض الناس فوق الربع دينار فهذا ليس بسرقه تمام وان يكون خفيه فان لم يكن خفيه فهو غصب تمام فهذه بعض الايه الشروط في السرقه والسرقه ان تقطع اليد الى الرسغ قطع اليد هما جزاء بما كان بما كسب نكالا من الله والله عز وجل يعني هذه بعض الأحكام التي ذكرناها في المرة السابقة عشان إيه يعني نبدأ النشط إيه نشط الزه في هذا الجزء إيه الباقي يقول الله تبارك وتعالى يا أيها يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواه ولم تؤمن قلوبه يبقى هنا الذين يسرعون في الكفر قال من الذين قالوا آمنا بفهم ولم تكن قلوبهم ذل دول من دوله اللي آمنوا بفهم ولم تكن قلوبهم المنافقون ومن الذين هادوا اللي الايه اليهود تمام ثم ذكر أوصف اليهود ومن الذين هادوا سمعوا للكذب اكلون للسحر فناخذ الايات ونذكر الايه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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين طبعا عارفين من الذين هادوا اليهود سماعون الكذب اي يستمعون الكذب ومعنى سماعون سماع ذلك من صيغ المبالغ. المبالغه المبالغه يعني يبالغ يعني تكتب اهتم كذا واتمن الصفه دي ثم كتب كثير سماعون اي كثير السمع أكل كثير الأكل يا ديدان تمام سمعون أي كثير الاستماع للكذب تمام سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم يبدلون الكلم ويغيرونه لوافق أهوأهم معنى تلك الآيات طبعا أكلون للسحت كثير الأكل للسحت كل مال جاء من حرام رشوة غش ربا يبقى اسمه إيه صح خلاص معنى الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك صنع الكافرين الذين يتنقلون في مراتب الكفر من أدناها إلى اعلاها مسارعين فيها من هؤلاء المخادعين الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تذعن قلوبهم للحق ومن اليهود الذين يكثرون الاستماع إلى مفتريات أحبارهم ويستجيبون لها ويكثرون الاستماع والاستجابة لطائفة منهم ولم يحضروا مجلسك سمعون القوم الآخرين لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك تكبرا وبغضا وهؤلاء يبدلون ويحرفون ما جاء في التوراة من بعد أن أقامه الله وأحكمه ويقولون لأتباعهم إن اوتيتم هذا الكلام المحرف المبدل فاقبلوه يعني إن ذهبتم لهذا النبي وأردتم حكما فسألتوه فإن آتاكم بمثل هذا الحكم فاقبلوه وإن لم تؤتوا يعني الغير ايه ما قلنا لكم غير اهواءكم فارموا به عطلها تمام وان لم ياتكم فاحذروا ان تقبلوا غيره فلا تحزن فمن يرد الله ضلاله لانغلاق قلبه فلن تستطيع ان تهديه او ان تنفعه بشيء لم يرده الله له واولئك هم الذين اسرفوا في الضلال والعناد لم يرد الله ان يطهر قلوبهم من دنس الحقد والعنايه والكفر ولهم في الدنيا ذله ومهانه وفضيحه ولهم في الاخره عذاب عظيم طبعا هذه الايه لها سبب نزول نذرت في حادثه زنا اليهوديين اذ روى في الصحيح أن جابرًا قال زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود في المدينة أنسلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه فسألوه فدعى ابن سوريا عبد الله ابن سوريا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف عبد الله ابن سوريا الذي كان كبيرهم كبير الأحبار في اليهود فدعا ابن سوريا وكان عالمه وكان أعوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله كيف تجدون حتى الزنا في كتابكم فقال ابن سوريا فأما إن إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية والاعتناق زنية والقبلة زنية فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فقد وجب الرج، فقال النبي هو ذاك. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي هو ذاك. إذن فأتوا بتلك المسألة للنبي، فقالوا ان أفتوا إن أفتاكم بالجلد. فاقبلوا وإن أفتاكم بالرج فاحذروا أن تقبلوا والشيء أن هؤلاء كانوا في البداية يقيمون التوراة فلما اخترفها كبراؤهم وبعض ملوكهم وأبناء ملوكهم فتحرجوا من ذلك ف. بدأوا بأن يحمموا فقط ويضعوه على خلاف رحلي يعني في خلاف على حمار ويشهر فلما كثر الزنا قالوا نجتمع على حد عشان يبقى موافق لمن للناس الكبار ما ينفعش نقول للكبار يفعلوا كذا والصحيم لا فاجتمعوا على أن يجعلوه جالدان عشان يبالتنين ايه؟ نجيب اثنين مساوي البعض مش نرجم اللي هو ده والنحمم ده لا يبالتنين كلهم ايه؟ ايجي لله وغيروا ايه؟ وغيروا حكم الله عز وجل وهو الرجل وهذا كفر وهذا كفر تغيير حكم حكم الله عز وجل كفر وإن كان الحكم هو الحكم ايه؟ موجود ايضا في كتاب الله يعني عندنا حكم ايه؟ الرجل حكم ايه؟ الجلد ولكن رجب الايه للمحصن والجلد الايه للبكر خلاص فان غير حكم المحصن فجعله حكم البكر مال الاتنين في كتاب الله فهذا كفر ايضا لان المساله معنى ايه تكذيب وتبديل ما قاله الله جل ورسخه وجعله دستورا للام فما بالك بالذين يرفضون الكتاب كله وحكم الله كله ده مش هيغضب ولا برج ولا بجلد تمام وطبعا في الفضائح الموجوده في المجالس العرفيه والشفات اللي بتتاخد وهذه الأشياء نسال الله العافيه هؤلاء اليهود كثير الاستماع للافتراء كثير الاكل للحرام الذي لا بركه فيه كالرشوه والربا وغيرها فإن جاءوك أي هؤلاء لتحكم بينهم فاحكم بينهم إذا رأيت المصلحة في ذلك أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك بأي ضرب لأن الله عاصمك من الناس وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالعدل الذي أمر الله به إن الله يحب العادلين فيحفظهم ويثيبهم طبعا هذه الآية قيل إنها نسخة بقوله ان احكم بينهم بما أنزل الله وقيل أنها سارية ولكن على المعاهدين لداخلين بعاهد الأجانب الموجودين فين؟ في بلدنا تمام؟ إن جاءوك يحكم فليك الخيار أن تحكم بينهم أو تعرض عنهم أما أهل الزمة فتجر عليهم أحكام هذه البلدة أهل الذمه التي دخلنا بلادهم فهم يستظلون باحكام الاسلام فتجرى عليهم احكام الاسلام لان صاروا موجودين في هذه البلد وقيل ان الاي عام تمام فعجبا لهؤلاء كيف يطلبون حكمك حكمك مع ان حكم الله منصوص عليه عندهم في التوراه والعجب من امرهم انهم يعرضون عن حكمك اذا لم يوافق هواه، مع أن الموافق لما في كتابه، مع أنه موافق لما في كتابهم، وهؤلاء ليسوا من المؤمنين الذين يذعنون, يذعنون للحق. يقول الله عز وجل: إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، للذين هاد. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله الربانيون والاحبار كانوا مطالبون كانوا مطالبين بحفظ كتاب الله يدل اللي هم ايه العلماء والاحبار عنده فهؤلاء لم يحفظوا ولم يراعوا ما كلفهم الله به فكل عالم لم يراعي هذه الأشياء في شبا من هؤلاء الذي لا يحفظ كتاب الله ليس معنى الكتاب ما معنى حفظ الكتاب هو أن يحفظه حتى لا ينسى لكن حفظ الكتاب له معان كثيرة منها العمل به والدعوة إليه وبيان ما فيه تمام؟ أما كتابنا فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أم لم يوكل لم يوكل حفظ للنبي ولا للصحابة وإن كان جهدهم في ذلك كما نعلمه من جمع الكتاب ولكن الله كتب أنه حافظه سبحانه وتعالى وله الحمد والمن في الأولى والأشر فهؤلاء قال الله جل بمس تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا أوله أو نهي في او أول حكم في عدم تحكيم الشرع الثانية. وكتبنا عليهم فيها كتبنا عليهم في التوراه ان النفس بالنفس والعين بالعين القصاص بقى النفس بالنفس والعين بالعين المثليه والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به يعني عفا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 وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون يبقى اذا عدم تحكيم الشرع يؤدي الكفر الظلم الفسق الكفر يبقى اعتقاد الظلم يبقى ما فيش اعتقاد ولكنه خالف لهوى وظلم اي اعتدى على حق اخر تمام يبقى فيه ظلم والفسق هو, مخ... هو انه عقيدته صحيحه ولم يكن فيها ظلم ولكن حكم بالهوى الظلم القصد فيه التعدي وطبعا عدم الحكم غير لماذا الله هو ظلم لا شك تمام فهذه الآيات قال الله عز وجل إن أزل التوراة على موسى فيها هداية إلى الحق وبيان منير للأحكام التي يحكم بها النبيون والذين أخلصوا نفوسهم لربهم والعلماء السالكون طريقة الأنبياء والذين عاهد إليهم أن يحفظوا كتابهم من التبديل حرسا عليه شاهدين بأنه الحق فلا تخافوا الناس في احكامهم وخافوني انا ربكم رب العالمين ولا تستبدلوا باياتي التي انزلتها ثمنا قليلا من متاع الدنيا كالرشوه والجاه ومن لم يحكم بما انزل الله من شرائع مستهينين بها فهم من الكافرين وفرضنا على اليهود في التوراه شرعه القصاص لنحفظ به حياه الناس فحكمنا به ان تؤخذ النفس بالنفس يبقى اذا قتل يقتل والعين بالعين اذا ذهبت عينا تذهب عينك والانف بالانف اذا عضو الانف يذهب مما عضو الانف قصاص والاذن كذلك بالاذن والسن كذلك بالسن والجروح ايضا مثلها قصاص أي نعم كما حدث في سنيه امه الربيع بنت معوذ وقال فيها والله لا تكسر سنه, سنة الربيع هو ايه انس بن النضر تمام لا تكسر قال والله لا تكسر فما زال كذلك النبي حتى قال يا انس انها حكم الله قال والله لا تكسر سنة الرؤية حتى رضي القوم بالإيه؟ بالديه تمام؟ فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر تمام؟ فالسن بالسن والجروح كذلك قصاص أن يقتص بمثله ما جرح وهذا وعين الحق المثلية خلاص؟ إن إذا أمكن ذلك يعني إن كان الجرح يمكن أن يقتص بمثل الجرح فإن لم يتمكن من ذلك يعني ممكن لما تعمل جرح فيحدث نوع إيه من الزيادة المتصل للجرح يعني يعمل جرح فتتعطى الله إيه جرح أخرى وراءه، فلا يجزح ذلك أن يقتص إيه به ولكن يقبل إيه يقبل الدين إذا كان الجرح لا يمكن أن يقتص بمثله فلا يجوز ولكن يذهب إلى الدين فمن عفى وتصدق بحقه في القصاص على الجاني كان هذا التصدق كفارة له يمحو الله به قدرا من ذنوبه ومن لم يحكم بما أنزل الله من القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون وأرسلنا من بعد هؤلاء النبيين عيسى بن مريم متبعا طريقهم ومصدقا لما سبقه من التوراة وأنزلنا عليه الإنجيل في هداية إلى الحق وبيان الأحكام وانزلناه مصدقا لما سبقه هي التوراة وفيها هداية إلى الحق ومعظة للمتقين وأمرنا اتباع عيسى وأصحاب الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من أحكام ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الخارجون المتمردون عن شريعه الله وانزلنا اليك الكتاب بالحق قال الله عز وجل طبعا في هذه الايات يستفاد وجوب خشيه الله باداء ما اوجب وترك ما حرم وايضا نستفيد كفر من جحد احكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكما بالبعض دون البعض وجوب القود, في القود والقصاص في النفس والقصاص في الجراحات لأن ما كتب على بني إسرائيل كتب على هذه الأمة القاعدة للفقهية وقادة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا لم يأتي فيه شرعنا ما يخالف من الظلم أن يعتد أن في القصاص بأن يقتل بالواحد اثنان أو يقتل غير القاتل كما نرى عمليات الثقر وغير ذلك أو يقتل غير القاتل أو يفقى بالعين الواحدة عينان مثلا وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت ظلم أنه تعد مشروعية القصاص في الإنجيل وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن عطلوا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 فإن تولوا فاعلم أن يُرِيدُ يريد الله يُصِيبَهُمْ يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهدية يبغون ومن أحسنون الله حكما لقوم يوقنون في هذه الآيات الله عز وجل يقول وأنزلنا إِلَيْكَ أَيُّهَا النبي الكتاب الكامل القرآن الكريم ملازما للحق في كل احكامه فكل أحكامي حق وكل أنبأي حق وكل أخباري حق موافقا ومصدقا لما سبقه من كتبنا وشاهدا عليها بالصحة ورقيبا عليها بسبب حفظه من التغيير فاحكم بين أهل بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك بما أنزل الله عليك ولا تتبع في حكمك وشهوات فلا تتبع في حكمك شهوات شهواتهم ورغ شهواتهم ورغباتهم فتنحرف عما جاءك من الحق لكل امه منكم ايها الناس جعلنا منهجا لبيان الحق وطريقا واضحا في الدين يمشي عليه هو ده الاختلاف المنهج والشرعه ما اجل بين الحق وشرعه أي طريقا واضحا للسير عليه لكل أمة ولو شاء الله لجعلكم أمة أي جماعة متفقة ذات مشارب واحدة لا تختلف في المناهج في جميع العصور ولكنهم جعلكم هكذا ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع ليتبين المطيع والعاصف فانتهزوا الفرص وسارعوا الى عمل الخيرات فان رجعكم جميعا سيكون الى الله وحده فيخبركم بحقيقه ما كنتم تختلفون فيه ويجازي كلا منكم بعمله وامرناك ايها الرسول بان تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع رغباتهم في الحكم واحذرهم أن يصرفوا عن بعض ما أنزل الله إليك فإن أعرضوا عن حكم الله وأرادوا غيره فاعلم أن الله إنما يريد أن يصيبهم بفساد أمورهم وفساد نفوسهم بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها في مخالفة أحكام الله وشرائعه ثم يجازيهم عن كل أعمال في الآخرة وإن كثيرا من الناس لمتمردون على أحكام الشريعة من هذه الآيات نفهم وجوب الحكم في كل القضايا بالكتاب والسنة لا يجوز تحكيم اي شريعه او قانون غير الوحي الالهي الكتاب والسنه التحذير من اتباع اهواء الناس خشيه الاضلال عن الحق بيان الحكمه من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء اكثر المصائب في الدنيا ناتجه عن بعض الذنوب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 ورد في سبب نزول هذه الايه ان عباده بن الصامت الامصاري وعبد الله بن ابي بن سلول كان لكل منهما حلفاء من يهود المدينه ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في بدر اغتاظ اليهود واعلنوا سوء نياتهم فتبرا عباده بن الصامت من حلفائه ورضي بموالاه الله ورسوله والمؤمنين وأبا أبي وقال بعض ما جاء في هذه الآيات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قال زي اسم نسمي تقول نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى الحصار الاقتصاد نخشى صندوق نكدة الدون نخشى نخشى تشابهت قلوبه كثر المنافقون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وإن خفتم عائله سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يقول بلال بن ساعد رحمه الله قال ليحذر ليحذر كل منكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يبقى اتخاذك اليهود والنصارى أولياء قال فمن يتولون فإنه منهم لهذه الآية معنى الآيات أي يريد يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تتخذوا اليهود ولا النصارى نصراء ولا أولياء توالونهم فهم سواء في معاداتكم هم كلهم جميع في كرهكم وبغضكم تتخذون أنتم أولياء ومن جعل لهم الولاية عليه فإنه من جملتهم ومن جعل لهم الولاية عليهم فانه من جملتهم وإن الله لا يهدي الذين يظلمون أنفسهم بجعل ولايتهم للكافرين وإن كانت ولايتهم لا يتبعها إلا الظالمون فإنك ترى الذين يوالونهم في قلوبهم مرض ضعف نفاق إذ يقولون نخاف أن تصيبنا كارثة نخاف أن تصيبنا كارثة عامة فلا يساعدون فعسى الله أن يحقق الفتح لرسوله والنصر للمسلمين على أعتائهم أو يظهر نفاق أولئك المنافقين فيصبحوا نادمين آسفين على ما كتموا في نفوسهم من كفر وشك وحينئذ يقول المؤمنون الصادقون متعجبين من المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا وبالغوا في القسم بالله على أنهم معكم في الدين مؤمنون مثلكم كذبوا وبطلت أعمالهم فصاروا خاسرين للإيمان ونصرة المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن الإيمان إلى الكفر فلن يضر الله شيئا بأي قدر من الضرر تعالى الله عن ذلك فسوف يأتي الله بقوم يبدلهم بقوم خير منهم يحبهم الله يوفقهم الهدى والطاعه ويحبون الله فيطيعونه ولا يتولون غيره ورسوله والمؤمنين فيهم تواضع ورحمة لإخوانهم المؤمنين وفيهم شده وقوه على أعدائهم الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخشون في الله لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن وفقه للخير والله كثير الفضل عليم بمن يستحقونه يا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم حرمه مواله اليهود والنصارى حرمه مواله اليهود والنصارى وسائر الكافرين مواله الكافر على المؤمن رده رده عن الاسلام الذي ينصر كافرا على مؤمن رده بأي شيء سواء بسلاح بمشاركة بمعاونة بنصح بالدلاله على عوراتهم وأماكن قوتهم هذه ردة مولاة الكافرين ناجمة عن نفاق وضعف عند هؤلاء التي تؤدي إلى الكفر بعد ذلك عاقبة النفاق سيئة ونهاية الكفر مريره هذه الآية لما نزلت يا أيها الذين امنوا الله من يرتد منكم عن دينه وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى الأشعري امامه فاشار اليه وقال قوم هذا يعني قوم هذا من صفاتهم هؤلاء انهم يحبهم الله ويحبونه ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاء وفعلا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من ثبت الأشعاريين ثبتوا في اليمن فظهرت هذه الآية وهذه المعجزة في ثبات هؤلاء الأشعاريين وإشارة أن يسلم بأن هؤلاء من هؤلاء فأن موسى أو موسى الأشعاريين من هؤلاء ومعنى الآيات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 ومن يتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء ونصراه فإنه من حزب الله حزب الله دائماً تأخذون تلك الشعارات البراقة ودائماً أكثر ما يؤتى من آداء الله عز وجل على نقيد أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم نسأل الله عز وجل أن يذهب حزب الله للبناء أما حزب الله فهم الغالبون باذن الله عز وجل اخونا في سوريا وفي الصومال وفي بورما وان كانوا مستضعفين وان كانوا ليس لهم نصير الا الله تبارك وتعالى فنسال الله عز وجل بقوته وشدته فانه هو القوي المتين الغفور الرحيم العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ان ينزل عليهم نصره سبحانه ويجعل الكافرين بأسه الذي لا يرد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعداء الإسلام الذين اتخذوا دينكم سخرية ولهوة صورا والله العظيم تجد عجبا من تلك الدول وهؤلاء الحكام كيف يفعلون مع المسلمين ومع كتاب المسلمين ومع الله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعداء الإسلام الذين اتخذوا دينكم سخرية ولهو وهم اليهود والنصارى والمشركون لا تتخذوهم نصرا ولا تجعلوا ولايتكم لهم وخافوا الله عز وجل إن كنتم صادقين في إيمانكم هؤلاء من, استهز... من استهزائهم بكم أنكم إذا دعوتموهم إلى الصلاة بالآذان إذا دعوتم إلى الصلاة بالاذان استهدأوا بالصلاة وتضاحكوا عليه ولعبوا فيه وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون ولا يدركون الفرق بين الضلال والهدى قل أيها الرسول لهؤلاء المستهزئين من أهل الكتاب هل تنقمون علينا إلا ايماننا بالله وبما أنزل إلينا وهو القرآن وبما انزل من قبل على الانبياء من الكتب الصحيحه وايماننا بان اكثركم خارجين او خارجون عن شريعه عن شريعه الله عز وجل قل لهم الا اخبركم باعظم شر في الجزاء عند الله انه عملكم انه عملكم عملكم انتم من أبعدهم الله عز وجل عن رحمته لعلم وسخط عليه وغضب عليه بسبب كفره وعصيانه وطمس على قلوبهم فكانوا منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت أي عبد الشيطان فمسخ ظاهري ومسخ باطني مسخ ظاهري قرد وخنازير وما باطني عبد الطاغوت واتبعوا الضلال اولئك في اكبر منزله من الشر لانهم ابعد الناس عن طريق الحق نستفيد من هذه الايات حرمه اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين اولياء لا سيما أهل الظل اهل الظلم منهم سوء أخلاق اليهود وفساد عقولهم يبقى أنك إيه؟ أخلاقهم سيئة وعقولهم ما تحسبش انهم بقى المدبلاء عقولهم فاسدة شعور اليهود بفسقهم وبعد ضلالهم جعلهم يعملون على اضلال المسلمين تمام؟ الوحش عاد الناس لناس تبعه إن لم تكن أقاد تقرير وجود مسخ في اليهود قرد وخنازير اليهود شر الناس مكانا يوم القيامة وأضل الناس في الدنيا وإذا جاءوكم كل ده يكلم عن أوصف أهل الكتاب أوصف اليهود وإذا جاءوكم قالوا آمن وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينههم الغبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون هذه الآيات معناها وإذا جاءكم المنافقون كذبوا عليكم بقولهم آمن وهم وهم قد دخلوا بالكفر أي دخلوا إليكم كافرين كما خرجوا من عندكم كافرين والله أعلم بما يكتمون من النفاق ومعاقبتهم ومع ويعاقبهم عليه وترى كثيرا من هؤلاء يسارعون في المعاصي والاعتداء على غيرهم وفي أكل المال الحرام ولبئس ما يفعلونه من هذه القبائح أما كان ينبغي أن ينهاهم علماءهم وأحبارهم عن قول الكذب وأكل الحرام لبئس ما كانوا يصنعون من ترك النصيحة والناهي عن المعصية يستفاد من هذه الآيات وجود منافقين من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، بيان استهتر اليهود وعدم مبالاتهم بارتكابهم الجرائم علانية، قبح سكوت العلماء على المنكر وإغضائهم على فاعله، ولذا قال كثير من السلف في هذه الآية أشد آية وأخطرها على العلماء لولا ينهاهم الربانيون يعني. هل نهاهم العلماء والربانيون عن هذا القول وهذه الفعلة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيام كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين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 وقالت اليهود يد الله مقبوضة لا تبصد بالعطاء مغلولة غلت أيديه وليست هذه اول هم لم يكتفوا بتنقص المؤمنين وإذئهم قتلهم بل على قبحهم فآذوا الأنبياء وقتلوهم فالإزداد قبحهم وتبجحوا في تنقص رب العالمين فقالوا يد الله مغلوله اي لا تبسط بالعطاء قبض الله ايديهم وابعدهم عن رحمته فالله غني كريم ينفق كيف يشاء وان كثيرا من هؤلاء ليزيدهم ما, ما انزل اليك من الله يزيدهم هذا ظلما وكفرا في واحد ايه بتنزل عليه يشرح صدره هؤلاء كلما نزل عليهم الآيات يزداد ظلما وكفرا وعنادا لما فيهم من حق وحسد فكل ما تقربوا في هذا هو إيه فالحسود حسود, حسود أرفع منه من, من توالي نعم الله عليك وما أوتيتها من قبيل, قبيل نفسه فإذا أردت أن تخف عنه وت... وتقرب إليه وهكذا وتتقرب إليه يزداد عليك حنقه فهكذا ولكن لبعد المثل ولكن أنا اردت ان امثل لما في قلب الحسود من حقد وحسد فإن لم يجد ما يحرقه يحرق نفسه فلا تشغل نفسك في الحسود الا بالاستعاذه واثرنا بينهم العداوه والبغضاء بين هؤلاء اليهود الى يوم القيامه تحسبهم جميعا كلوم شدة آثار الله زل البغض والعداوة بينهم إلى يوم القيامة كلما أشعلوا نار للحرب أي لحرب الرسول ولحرب المؤمنين أطفأها الله بهزيمتهم ونصرة نبيه وأتباعه وأنهم يجتهدون في نشر الفساد في الأرض في الكيد والفتن وإثارة الحروب والله لا يحب المفسدين هي دي شغله اليهود شغل اليهود بس في انهم ياكلون على موائد الفرقه بين المسلمين انظر كيف كان حالهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الاوس والخزرج بينهم حروب ومين اللي بيشر الحروب اليهود يد السلاح ده والسلاح ده كما حدث في العراء وراء يد لا را اسلحه يد له ايه عشان ايه يقتل في بعضهم البعض هكذا حياتهم دائما كان اما اذا قابلوا المؤمنين في معركه من المعارك فينتصروا موكب الايمان ويدفعوا الله عز وجل نراهم ولو ان اهل الكتاب من اليهود والنصارى امنوا بالاسلام ونبيه واجتنبوا الاثام التي ذكرناها لمحونا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم في جنات النعيم يتمتعون بها ولو أنهم حفظوا التوراة والإنجيل كما نزلا وعملوا بما فيهما وآمنوا بما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن لوسع الله عليهم لوسع الله عليهم الرزق يأتيهم من كل جهة يلتمسونه منها من فوقهم من تحت ارجلهم من امامهم من خلفهم وهم ليسوا سواء في الطلاء من هؤلاء جماعة عادلة عاقلة وهم الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن وكثير منهم لبئس ما يعملونه ويقولونه معرضين عن الحق يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته لا يثني دليل على أن قد بلغ الرساله والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدنا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 طبعا ثبوت صفه اليدين نثبتها لله عز وجل كما اخبر بدون تمثيل ولا تكييف كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نقول كما يقول الاشاعره أن قدره ف درس درس الناس كثيرون في المعهد الازهريه وما زال وما زال يؤولون الصفات يؤولون صفات الله تبارك وتعالى فصفات الله تبارك وتعالى في الباب اوسع من باب الاسماء لان صفات الله تبارك وتعالى مرتبطه بافعاله وافعاله لا نهايه له فكل اسم يؤتى منه صفه وليس كل صفه ياتي منها اسما لان الاسم يدل على الثبوت والاستقرار ولكن الصفه ممكن ان تدل لا تاتي في موقف ولا تأتي في موقف كما قال الله تعالى في صفه الكلام فقال عز وجل فلما جاء موسى لم وكلمه وقبل ان ياتي موسى من لم لم يكلم ربه تمام وايضا في صفه المجيء ويضحك ربنا ويعجب ربنا الى غير هذه الاحاديث في الصفات تمام فباب الصفات أوسع من باب الأسماء ويعني نلف نظركم إلى كتاب القيم لإلقاء المثلث لأسماء والصفات لمن أراد أن يوسع في هذا الباب نقول يا ايها الرسول أخبر الناس بكل ما اوحي إليك من ربك وادعهم إليه ولا تخشى الأذى من أحد فإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله لأنك قد كلفت تبليغ الجميع والله يحفظك من اذى الكفار إذ جرت سننه سبحانه إذ جرت سننه سبحانه ألا ينصر الباطل على الحق إن الله لا يهدي الكافرين إلى الطريق السوي يا أيها الرسول قل لأهل الكتاب إنكم لا تكونون على أي دين صحيح إلا إذا أعلنتم جميع الأحكام التي أنزلت في الدورات والإنجيل وعملتم بها وأمنتم بالقرآن الموحى الموح به من الله عز وجل إلى رسوله لهداية الناس ولتتيقن أيها الرسول أن معظم اهل الكتاب سيزدادون بالقران الموحى به اليك ظلما وكفرا لا اقامه التوراه والانجيل هذا كتاب فإنهم لم يمتثلوا لكتبهم خلاص فبدايه يجب عليهم ان يعلنوا الاحكام التي عندهم ويؤمنوا بالكتاب هذا ايضا تمام انهم قد اخذ عليهم العهد والميثاق على ذلك فضلا على ان هذا الكتاب يقرر ويثبت ما كان من الاحكام التي كانت قبل ذلك فضلا عن كتبهم تبشر في النبي صلى الله عليه وسلم فلو امنوا حقا بكتبهم نتبع هذا الكتاب وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن هؤلاء أكثر اليهود النصارى ما ازدادوا بالقرآن إلا ظلما وكفرا وعنادا لماذا لحسدهم وحقدهم فلا تحزن على الذين طبعوا على الجحود إن المصدقين بالله وأتباع موسى من اليهود إن الذين آمنوا والذين هادوا والخارجين على الأديان والصابئون والنصارى أتوا عيسى كل أولئك إذا أخلصوا في الإيمان بالله وصدقوا بالبعث والجزاء وأتوا بالأعمال الصالحة التي جاء بها الإسلام فهم في مأمن من العذاب وفي سرور بالنعيم يوم القيامة يقول الله عز وجل طبعا هنا الآيات من من استفد منها عصمة الرسول المطلقة وأيضا نستفيد بوجوب البلاغ على الرسل ونستفيد أن كفر أهل الكتاب إلا من أمن منهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء من الحق أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم الأدلة والبراهين إلا عتوا ونفورا وطغيانا وكفرا العبرة بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي لا بالانتساب إلى دين الأديان لاخد دي نفسه للبقر أيضا الفائده الا الذين امنوا الذين هادوا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله أفر الرحيم أخوانا في طبعا لا يجوز المسألة دية منتهي أصلا ونشانا نقول سنة نعجي في نفس المسألة بل عند العلماء أن التهنئة تهنئة الكفار أشد من مشاركتهم لأن التهنئة إقرار على الكفر. آه في أقوال بالتحريم دبل المسألة وصل الإجماع ولا شهدنا الصدق قال ابنه والزنب سبيري عياد مشكّي القوم إن الكل قوم نعيم وهذا. أي دونة. قال يوم الخطاب لا تعلموا وطد أعجم ولا تدخل عليهم كان يسم يوم المعيدين فينا السقطة تنزل عليهم تمام يعني المسألة واضحة يعني جليه جلاء الشمس خمسة مش محتاجه يعني بعدين نعلم أن الشعائر أو الأعياد من أعظم شعائر الدين في أي دين من أعظم شعائر الدين وخاصه ان اعياد هؤلاء أعياد كفريه كلها مرتبطه بمناسبه تخالف ديننا وتخالف عقيدتنا واصول عقيدتنا فهل تهنئ احد على شر على صلب المسيح كيف ليه هو أصنع عندهم عند القيامة أن موسى أن عيسى قتل ثم دفنه وبعد ثلاثة أيام قام من قيادة فهو هذا العيد عنده نعم تمام فكل هذه الأشياء أي كان كيفية ولكن عقائد كفرية فما ينفعش لا تشريكم ولا تنمئهم ذو المبلوك عشان ينفعش نسال الله العافيه يقول اننا عاهدنا اليهود لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل عاهدنا اليهود من بني اسرائيل عهدا مؤكدا في التوراه على اتباع احكامه وبعثنا اليهم انبياء كثيرين ليبينون لهم ذلك ويؤكدون هذا العهد ولكنهم نقضوا العهد فكلما اتاهم رسول بما يخالف اهواهم كذبوه البعض والبعض قتلوا وظن بنو اسرائيل انه لا تنزل بهم شدائد تبين الثابتين على الحق من غير الثابتين ولذلك لم يصبروا في الشدائد وضل كثير منهم وصاروا كالعميان الصم عن الحق فسلط الله عليهم من اذاقهم الذل وبعد حين رجعوا الى الله تائبين فتقبل الله توبتهم وأعادوا وعادوا الى ما كانوا عليه وضلوا مرة اخرى وصاروا كالعمي الصم والله مطلع عليهم مشاهد لاعمالهم مجازيهم عليها وانه لم يؤمن بالله من يزعم ان الله حل في عيسى ابن مريم فقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم يؤمنون ان الله حل في المسيح حتى صار اله حتى صار الى يعني هي نفسي الكريم يعني نحن نحن نتكلم عن الشيع في الأيام اللي فاتت وتلك المحاورات وهذه المؤتمرات يعني في فرقة من الشيع يعني بتحتفل بعبد الله ابن ملك. عبد الله ملك ملكة مين؟ مين؟ سيدنا علي تب ليه بتحتفله بيه؟ عشان خلص النسوت من لهوت لأنه كان بيعتقلوا انه بيحل فين؟ في علي فلما قتله؟ النسيت راحه فضل الايه فضل مستعان الايه ابن ملقى عبد الرحمن بن ملقى تمام وكلهم من فارس عبد الرحمن بن ملقى إذن هؤلاء الذين قالوا ان الله حل في عيسى حتى اصبح الها كفر مع ان عيسى بريء من هذه الدعوه فانه امر بني اسرائيل ان يخلصوا, أن يخلصوا لله العباده قال لهم ان الله خالقي وخالقكم ومالك امرنا جميعا ومالك امرنا جميعا وان كل من يدعي لله شريكا فان جزاءه الا يدخل الجنه ابدا وان تكون النار وأن تكون النار مصيره لأنه تعدى حدود الله وليس لمن يتعدى حدوده ويظلم ناصر ليس له ناصر يدفع عن العذاب وإنه لم يؤمن بالله كذلك من ادعى أن الله أحد الالهه ثلاثه إن الله ثالث ثلاثة برضو قاله الكلام دفع علي بن ابي طالب برضو <تصفيق> أنه ثلاثة نفس عقائد الايه؟ نفس عقائد النصارى بالظبط الله المستعان كما يزعم النصارى الآن والحق الثابت أنه ليس هناك إله إلا الله وحده وإذا لم يرجع هؤلاء الضالون عن معتقداتهم الفاسدة إلى طاعة الله فلا بد أن يصيبهم عذاب شديد ألا ينتهي هؤلاء عن تلك العقائد؟ الزائفة وارجعون إلى الإيمان بالله ويطلبون منه التجاوز عما وقع منهم من الذنوب إن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة نستفيد من هذه الآيات بيان تاريخ بني إسرائيل والكشف عن مختبئات جرائمهم من الكفر والقتل إكرام الله تعالى نبي لبني إسرائيل ولطفه بهم مع تمردهم عليه ورفض ميثاقه وقتل لأنبيائهم وتكذيبهم والمك والمكر بهم تقرير كفر النصارى بقولهم المسيح والله تقرير عبودية عيسى لربه تعالى تحريم الجنة على من لقي من ر... لقي ربه وهو يشرك به سواه إبطال عقيدة التثلث عقيدة النصارى وتقرير توحيد يقول الله أيضا تابعا في كيفية الرد على هؤلاء وعلى شبهاته قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسل بالقول الفصل في إيه في عيسى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم رد في غاية الروعة لهؤلاء ما المسيح مريم إلا راسون قد خلت من قبل الرسل وأمو صديق ودلع ذلك كان ياكلان الطعام لان الله لا ياكل ولا يشرب لان الذي ياكل ويشرب تسلبه الالواء والادواء فيمرض تمام فيهزي فينسى كل هذه الاشياء تاتي من هذا الامر الاكل والايه والشرب فلا يجوز فان الله صمد لا ياكل ولا يشرب بل تصمد إليه الخلائق فيقضي حوائجهم سبحانه فمنفعش فاعش أن يكون اله يأكل ويشرب لأنه من معنى الحاجة والعوز أنه يحتاج أن يأكل ويشرب حتى تخيم حياته فالله أصدر له الحياة الدائمة التي لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء فليس عيسى بن مريم إلا عبد إلا عبدا من البشر أنعم الله عليه بالإسالة كما أنعم على كثير من من سبقه وأم عيسى إحدى النساء طبعت على الصدق في قولها والتصديق بربيها وكانت هي وبنها في حاجة إلى ما يحفظ حياتهم من الطعام والشراب وذلك علامة البشرية وذلك علامه البشريه فتامل ايها السامع حال هؤلاء الذين زعموا والذين عموا عن دلالات الايات الواضحه التي بينها الله لهم ثم تامل كيف ينصرفون عن الحق مع وضوحه قل ايها الرسول لهؤلاء الضالين كيف تعبدون الها يعجز على عن أن يضركم بشيء إن تركتم عبادته ويعجز عن أن ينفعكم بشيء إن عبدتموه كيف تتركون عبادة الله؟ وهو الإله القادر على كل شيء وهو السميع ذو العلم الشامل. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق.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 ان تتجاوزوا في معتقداتكم حدود الحق الى الباطل فتجعلوا بعض خلقه, خلقه الهه او تنكروا رساله بعض الرسل وينهاكم ان تسيروا وراء شهوات اناس سبقوكم قد تجنبوا طريق الحق ومنعوا كثيرا من الناس ان يسلكوها واستمروا على مجافاتهم طريق الحق الواضح ترد الله كفار بني اسرائيل لعنوا وطردهم من, من رحمته وانزل هذا في الزبور على نبيه داود وفي الانجيل على نبيه عيسى بن مريم وذلك بسبب تمردهم عن طاعه الله وتماديهم في الظلم والفساد هؤلاء كان أن الا يتنصح كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه كانوا ياتون الناس في يوم فيامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فلا ينتهوا ثم لا يصومون ذلك ان يشاركوهم ويؤاكلوهم والجالسون يعني منين كنت انت بتنهاهم انتم عن المنكر بعد كده لما لم ينتهوا ولم يسمعوا ولم ينتصحوا تشاركهم في افعالهم ومعاصم التي كنت تنهاهم عنهم قبل ذلك كان دابهم الا يتناصحوا فلا ينهي احد منهم غيره عن قبيح فعله وان ايتيانهم المنكر وعدم تنهيهم عنه لمن اقبح ما كانوا يفعلون ترى كثيرا من بني اسرائيل يتحالفون مع المشركين ويتخذونهم أنصارا يتعاونون فيما بينهم على حرق الاسلام إن هذا الشر عمل ادخرته لهم أنفسهم ليجدوا جزاؤه غضبا من الله وخلودا في عذاب جهنم والعياذ بالله ولو صحت عقيدة هؤلاء في الإيمان بالله والإيمان بالرسول وبما أنزل الله من القرآن لمنعهم هذا الإيمان عن موالاتهم الكفار ضد المؤمنين ولكن كثيرا من بني إسرائيل عاصون خارجون عن الأديان يستفاد من هذه الآيات والتي قبلها تقرير بشريه عيسى ومريم عليهما السلام بدليل احتياجهما الى الطعام لقوام بنيتهما لكي يقيم البنيه ومن كان مفتقرا يعني عايز يحتاج لا تصح ألوهيته عقلا وشرعا ذم كل من يعبد غير الله اذ كل الخلائق مفتقره لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضرا ولا نفع ولا تسمع دعاء من يدعوها ولا تعلم حال ولا تعلم عن حاله شيئا والله وحده السميع لاقوال كل عباده العليم بسائر احوالهم واعمالهم فهو المعبود بحق وما عذاه باطل حرمه الغلو والابتداع في الدين واتباع اهل الاهواء العصيان والاعتداء ينتجان ينتجان لصاحبيهما الحرمان والخسران حرمه السكوت عن المنكر هو عاقبته وخامت عاقبته على المجتمع حرمه موالاة اهل الكفر والشر والفساد موالاه اهل الكفر بالموده والنصره دون المؤمنين ايه الكفر وعلامته في صاحبه وعلامته في صاحبه يعني طبعا هذا يعني هذا وقد انتهينا من هذا المجلد الاول بالنسبه اللي يعني خمس خمس مجلدات تمام إذا معاً ده إذا أخذنا إيه؟ ثلاثين وتقريباً أو نصف تمام؟ فان شاء الله تبارك وتعالى هيكون المرة القادمة هي آخر حصة نحاول أن ننتهي من صرف المعيلة فهنبدأ من أول لتجدن أشد الناس عدوة إلى آخر كتاب ثلاثة ربع لتجدن وربع جعل الله وربع يوم يجمعه الله الرسول ثلاث تربة ونحن إن شاء الله نجيب الأسئلة بتاعة الصورة والأسئلة اللي احنا خدناها كلها هيجي من الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى ولو في أي حي عنده أي مشكلات بالنسبة لهذا العام وما نقضي نسأل الله رضي الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أن المرة القادمة لو في أي شائك أو أي صعوبات يعني يذكرها لأن إيه هتبقى الأخير يوم ما ب موجود لما لا يكونش موجود هنا إن شاء الله. فا بحسن لو في أي حاجة حاول إني أخلصها وأحطها الموقع أو أعطيه لإحد بعض الإخوة القريب مني يعني. يوسع عليكم. إن شاء الله الرسالة إن كانت هتبقى متميزة. يعني شو تبقى إيه متفقة. خلاص. اسمه ايه او ما تجي السؤال تعرف ان دي الآية دي معروفة بتاعت الامر الثاني لو جالك ذكر في قصة من مثلا اوصف بني اسرائيل فان جبت من اي سورة او جمعت من صور لا شيء في ذلك خلاص انما مش هيشكل عليك آية او نقاط, أو نقاط اختيار او اكمل تمام اشكر عليك في الصور لا هتبدو إجابة محددة إن شاء الله تورطان. ماشي. يعني إحنا ما تنسوش إن إحنا مدرسين فيعني هكذا <تصفيق> يعني إن شاء الله الأسئلة دي بنبيعها في في وجوده إن شاء الله وحاول إن شاء الله يكون الأسئلة أسهل وأسهل إن شاء الله بس تحاول تحل الأسئلة عشان تكونوا جمعتم الصور اللي إحنا خدنا ويبقى احنا خدنا وإحنا في الطريق في الطلب العام جزء وافر من التفسير. نسأل الله جل أن يا سقنا الإخلاص في القول والعمل مسألة السداد رب العالمين والقصد في الرضا والغضب أقول قولي هذا واستغفر الله من